بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 فإذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بما معروف او فارقوهن بما معروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واقتمروا بينكم بمحروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق فَقِمْ مِمَّا الله اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكَأَنَّهُ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا ورسله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 انذر الله عليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعمل الصالحات ليخرج الذين امنوا وعمل الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا